تسبني قومها تحرنه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا هارون ما كان أبوك امرأة وما كان أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله يا ثاري الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت كاف ما كنتم حيا وبرا بوالدتي ولن يجعلني كفار شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم, أموت ويوم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يحسرون ما كان لله أن يتغل له ولذي سبحان إذا قضوا أموال يَقُولُ فما يقول, يقول له وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ضَلَّتْ فَإِفْزَابٌ مِّنْ بينهم فويل للذين يوم في اليوم يهدوننا، لكن الظالمون اليوم في ظل المبين، وعدواهم يوم الحساب في قضي الأمر، في قضي الأمر وهم في غفلة، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إن نحن ومن عليها إنا نحن نرك الأرض ومن عليها ومن عليها يرجعون الله الله. لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم السين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطبوب عليهم ولا الضال الله قامد لم يلد ولم يولد ولم يكن لهم كفواً أحد اللهم اهدنا في من هديد وعابنا في من عابيد وتولنا في من توليد وبارك لنا فيما أعطيه وقنا واخرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يعز من عاديه ولا يدل مواليه سفارت ربنا وتعاليه نتظهرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا اللهم ونسوب إليك اللهم اغتلنا من قشيتك ما تعول به بيننا وبين معاطيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وباليقين ما تهون به علينا مطائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل الجنه دارنا وقضانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا خطايانا يا ارحم الراحمين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الملك الحق المبين جل عن الشبيه والنظير والنجيد لم يتخذ صائبه ولا, ولا ولدا الملك ملكه والعباد عباده والخلق خلقه والامر امره اللهم يا ربنا اللهم يا من علات الوجوه لخشيته اللهم يا من علات الوجوه لخشيته يا من زلت رقابنا لهيبته اللهم يا عظيم لا عظيم ظل عند قدوته كل شيء سؤال المتاكين نسألك يا خالقنا أن تستجيب دعاءنا أن تستجيب دعاءنا وأنت عجق رطابنا من النار اللهم عجق رطابنا من النار أجزادنا على النار لا تقوى أجتهدنا على النار لا تقوى اللهم نسألك رضا نسألك يا ربنا رضا في الزنا ونعوذ بك يا ربنا لتقضي وناء اللهم يا غياث المستبيث ويا غرش المقربين ويا حبيب العابدين ويا قره عيون المتهسدين اللهم اجعل جذورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح فيها ضيق ملائكتنا وارحم في موقف العرض وبالسيئات عفواً عفوا وغفرانا اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومرادي الشهود الى جناتك جنات القلود يا عزيز يا غفور اللهم يا سيدنا اللهم اهد شبابنا اللهم يا رب اهد شبابهم اللهم اهد شباب امه الاسلام اللهم اجعلهم لدينك ناصرين وبسنه الحبيب مقتدين اللهم احفظ شبابنا من السهر اللهم احفظ شبابنا من المفتران اللهم احفظ شبابنا من المسكر اللهم من كاد لشبابنا اللهم يا سيدنا من أراد ابتاد شبابنا اللهم من أراد ابتاد الشباب والعباد والعباد والبلاد اللهم يا ربنا إن لم ترد به هدى الله اللهم اجعل الموت غلا اماني اللهم اجعل الموت غلا اماني اللهم اجعل الموت غلا اماني اللهم اجعل غلا اللهم من سيده يا انا في اللهم هذا تدعنا في فهو اهل النار فهو اهل ولا فهو اهل النار ولا اهل النار فهو ولا النار فهو اهل يا فهو الراحمين النار وعنا معهم بفضل كما تعلمون